أجلهم فلا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بيانا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع أمرتم به الآن وقد كنتم